لا نزال نتفايأ في ظلال هذا الشهر المبارك ونستنشق من نسماته ونثبت إسلامنا على أحد اركانه وهو الصيام وكلنا يعلم ان ثمرات الصيام كثيره ومنافعه غزيره ويكفي المؤمن الصادق الصائم المحتسب القائم من هذه الثمرات من هذه الثمرات والمنافع يكفيه ان ينصرف من هذا الشهر مخور لله ولكن مع ذلك اريد أن احدثكم عن شيء ضاع من ايدي كثير من الناس من الناس عامه وليس من المسلمين خاصه هذا الشيء هو أغلى من الذهب والياقود باتفاق جميع الأجناس حتى عنه كل إنسانٍ وفي كل وقت وحين يبحثون عنه وقد نجده نحن المسلمون قد نجده نحن معاشر المسلمين في هذا الشهر المبارك الكريم ألا إنه حلاوة الإيمان إنها الحياة الطيبة إنها السعادة المفهودة فلا يعرف مفقود اتفق الناس على البحث عن سببه والاعياء في طلبه مثل السعاده والطمانينه ولكنهم ولكنهم مع ذلك يسيرون في غير مسارها ويلتمسونها في غير دارها فلله فلله ما اقل عارفاها وما اكثر المتخبطين فيها أيها المسلمون أَتَدْرُونَ أَنَّ كثيرا من المؤمنين الصائمين حَقَّا وَالْقَائِمِينَ احْتِسَابًا وَصِدْقًا قد عثروا على هذا المفقود وهذا الهدف الهدف المنشور في هذا الشهر المبارك إي والله، إن السعادة هي التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة باسم حلاوة الإيمان فما هي السعادة؟ وأين تكون السعادة؟ فهل السعادة مالٌ وفير؟ وغناطيرٌ خنطرةٌ من الفضَّة والذهب؟ أو خيلٌ مسوَّمةٍ وأنعامٌ وحرَّف؟ هذه السعادة منصب يرفعك إلى القمم أو يُصبِحُ الخلقُ لك من التابعين والخدم هل السعادةُ سحَّةٌ بلا مرض؟ او شبع بلا جوع هذه السعاده السلامه من الناس والدهماء والنجاهه من الغوايل والباسا لقد طلب لقد طلب السعاده لقد طلب السعاده اقوام من طرق منحرفه فكانت هذه الطُّرُّه سببًا لدمارهم وهلاكِهم وللعنة الله التي وقعت عليهم فهذا فرعون طلبها في المُلك وظن المُلك هو السعادة ولكنه, ولكنه مُلكٌ بلا إيمان وسلطانٌ من دون خُضوعٍ إلى الرحمن فصاحَ بأعلى صوتِه في قومه مغترا بنفسه قائلا اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تدسرون ونسي ان الذي ملكه هو الله وان الذي اعطاه مصر هو الله وان الذي جمع له الناس هو الله وان الذي اطعمه وسقه هو الله غفل عن ذلك كله فقال ما علمت لكم من اله غيري انه طلب السعاده والهناء فلم يأته إلا الهلاك والشقار وكانت عاقبته كما أخبر عنه جل وعلا النار يعرضون عليها هدوًا وعشيًّا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشقد العذاب وط قارون فمحاه الله كوزًا كتلاال وخيرات وأوالا ك الجبال وآتناهم من الكنوزِ ما إن مغاات حلكوا بالصف أذقوع ما بد ما بد لها جده ولا ذكاء تده وظنن أنه لا أسعد من فكان الجزاء المرض فكان الجزاء المرض العصب فخسفنا بهه ووبذون وطلب السعاده الوليد بن المغيره فمد الله له في ماله ورزقه 10 من الأبناء يفتخر ويتقوى بهم ونسي ان الله خلفه فردًا بلا ولد فاخبر عن اخبر عنه جل وعلا فقال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كان انه كان لاياتنا عليك فماذا فعل اخذ عطاء الله اخذ عطاء الله تعالى فحارب بهذا العطاء حارب به دين الله دين رب السماوات والارض فقال الله في حقه ساصلي سقر وما ادرا كما سقر لا تبقي ولا تذر لواحه لو للبشر عليها 19 وهكذا يحجب الله عز وجل السعاده عن كل من لم يعترف باروهيته ويدين بربوبيته فيقول ومن اعرض عن ذكري ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامة اعما قال ربي لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتت ذكر اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى إذن، فأين السعادة؟ أين يجدُها الباحثون؟ وأين يلتمِسُها الطالبون؟ من الذي يغرسها في الصدور إنه المُتصرِّكُ في القلوب السعادة عباد الله هي الإيمان، هي الإيمان والعمل الصالح ولو نظر أحدُنا في كتاب الله جلَّ شأنه وفي سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم لأدرك جيدا أن السعادة كل السعادة إنما هي في طاعة الله تعالى واتباع سُنَّة نبيه صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا من عمل صالحًا من عمل صالحا من ذكر نو فا وهو مؤمن فلا نحيينه حياه طيبه ولنجيينه اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون فهذا خبر أصدق القائلين وخبره عين اليقين بل هو حق اليقين بل هو حقُّ اليقين إلا أن قُسات القلوب والمُعرضين عن علَّام الغيوب ظنُّ الحياة السعيدة هي التنعُّم بلذائِد المآكل والمشارِم والملابِس والمناتِح او التمتُّعُ بالرئاسة والمال أو الجاه أو الجمال فخرجوا من الدنيا ولم يذوقوا أغلى إنها حلاوة الإمام، إنها السعادةُ بعبادةِ الكريم الرحمن قال جل على يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يُحييكم واعلموا أن الله يكون بين المرء وقلبه، وأنه إليه تشعرون انتبهوا إلى قوله جل وعلا إذا دعاكم لما يُحييكم والسؤال هل نحن ميتون؟ هل نحن ميتون حتى يدعونا الله إلى ما يحيينا اي وربي إنما الحياة بحلاوه الايمان إن الحياة الموعوده في هذه الايه هي الحياة الطيبه في الدنيا والدائمة في الاخره اما في الدنيا فطمانينه وهناء وسكون ورضا بالبلاء او من كان ميتا او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس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 فكما أن الإنسان لا حياة له حتى تنفخ فيه الروح فكذلك القلب لا حياة له حتى تنفخ فيه الروح وحي قال جل وعلا وكذلك اوحينا اليك محمدا من امرنا ما كنت تدري ما لم الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم وأما في الآخرة فإن الظالم لنفسه يصرخ قائلاً يا ليتني قدَّمتُ لحياتي وهنا أدعوكم عباد الله أن تتدبروا معي هذه الآية التي يعرفها تقريبا كل الناس فقال يا لَيْتَنِي قدمت لِي حَيَاتِي وَلَمْ يَقُلْ فِي حَيَاتِي لماذا يا تُرَى؟ لأنه لم يكن حيا على الحقيقة أصلاً هذه ليست حياةً حقيقيةً حتى يقدم فيها ولكن ينبغي أن يقدم لها أي للحياة الحياة الآخرة لأنه لم يكن حيا على الحقيقة وإنما الحقيقة هي التي تكون بعد الموت وما الحياة الدنيا إلا لعبٌ ولهمٌ إلا له ولعب وإن الدار لآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون وقال جل وعلا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة والحسنة هي النعيم النعيم في الدنيا كما قال جل وعلا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويعطي كل الذي فرض الله ففاز المتقون فاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والاخره اذ سلامه القلب وسعه الصدر ولذه الفؤاد وانشراقه ونوره وعافيته من الشهوات لا يعدلها شيء اذ لنا علمنا ربنا ان نساله اياها ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب وقال جل وعلا إن الابرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهنم يقول الإمام محيي رحمه الله ولا تظن أن ذلك مختص بيوم المعاد يقصد قوله إن الابرار لفي نعيم لا ليس ذلك في يوم المعاد فقط بل هو فيه نعيم فهم في نعيم في داره من الثلاث يقصد الدنيا والقبر والآخرة وهؤلاء في جهنم في داره من الثلاث واي لذة ونعيم في الدنيا اطيب من برد القلب وسلامه الصدر ومعرفه الرب تعالى ومحبته وهل العيش في الحقيقة إلا العيش السليم وقد اثنى الله جل وعلا على على خليله ابراهيم عليه السلام بقلب بخلبه فقال إِذْ جاء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثةٌ من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواء ما وأن لا يحب, المرأة أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يُقدَفَ في النار وروى مسلم عن العباس بن المطل... عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وفي المقابل وفي مقابل ذلك عباد الله روى البخاري عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعِسَ عبدُ الدّينار، تعِسَ عبدُ الدِّرْهَم، تعِسَ عبدُ الخميصة، تعِسَ عبدُ الخميلة إن أُعطي رضي، وإن لم يعطي سخط، وإن لم يعطى سخط تعِسَ وانتكَس، وإذا شيك فلن تقش عباد الله، إن فقدان السعادة من قلب المرء يعني بداهةً وإلزامًا حلول الخلق والإضطراب والشقاء والاكتئاب فتجتمع عليه السباع الأربع التي تهد البدن وتوهنه ألا وهي الهم والحزن والأرق والسهر ولا أشد من وقوع الهم في حياة العبد إذ هو جنديٌ من جنود الله عز وجل يسلِّطه على من كان ضيعيفاً صلته بالله ان الله جل وعلا يسلق هذا الهم على من كان ضعيف الصلة به جل وعلا خوي الروح منكبا على المعاصي والذنوب ولله جنود السماوات والارض وكان الله على العزيز الحكيم اذا عباد الله فإن السعادة وامانينه عطاء من الله ورحمه كما أن الهم والقلق والضيق غضب من الله ونعمه لقد وجد السعادة أقوام من الصالحين ما كانوا من الملوك ولا من السلاطين ولا من أرباب الملايين ولا من الفنانين المشهورين إنهم كانوا محسنين فأُثِر عنهم أقوالًا منها ما قاله الحسن البصري رحمه الله قال تفقَّدوا الحلاوة أي السعادة تفقَّدوا الحلاوة في ثلاث في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن فإن وجدتموها وإلا فالباب مغلق إن لم تجدوا السعادة في الصلاة وفي الذكر وفي قراءة القرآن فاعلموا أن الباب مغلق وأن القلب مغلق ونخشى أن يكون هذا القلب مما وصفه الله جل وعلا به في قال كلا بران على قلوبه ما كانوا يكسبون وقال مالك ابن دينار رحمه الله ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله تعالى وقال بعضهم أهل القيام في ليلهم اهل القيام في ليلهم ألذ من اهل اللهو في لهوهم ولولا الليل ما احببت البقاء في الدنيا وقال آخر ما بقي من لذات الدنيا الا ثلاث قيام الليل ولقاء الاخوان وصلاه الجماعه وقال آخر عالجت قيام الليل سنه عالجت قياما الليل سنه اي صابرت عليها وتصبرت واجتهدت على قيام الليل سنه وتمتعت به 20 سنه Thank you. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن في الدنيا جنةً من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة يقصد ذكر الله أيها الإخوة إن للإيمان طعماً يفوق كل الطعوم وله مذاق يعل كل مذاق وله نشوة دونها كل نشوة فإذا كانت السعادة شجرةً منبتها النفس البشرية فإن الإيمان بالله وملائمه وكُتُبه ورُسُبه واليوم الآخر والقدر خيره وشره هو ماؤها هو ماء هذه الشجرة من السعادة التي تكون في القلب هو ماءها وغذاؤها وهواءها وضياؤها الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعنوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب هذه الأيام عباد الله هي النفحات ولم يبقى منها مثل ما مضى بل نحن مقبلون على أفضل ليالي السنه وهي العشر الاواخر فجدوا عباد الله واجتهدوا لعلنا نجد الشهاده المنشوده لعلنا نجد السعاده المنشوده فاللهم اجعلنا من السعداء اللهم اجعلنا من السعداء ولا تجعلنا من الاشياء اللهم اجعلنا ممن يجدون حلاوه الإيمان في الدنيا ويجدون آثارها في الاخره اللهم لي نقلوبنا اللهم لي نقلوبنا اللهم اللهم, اللهم وحبب الينا طاعتك يا رب العالمين وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم زينا زينا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين اللهم انا نسالك التقى اللهم انا نسالك التقى والعفاف والغنى اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما لوالدين كما ربيانا صغارا اللهم آمنا في أرضاننا اللههم آمنا في أرضاننا وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعونا من شرذذتا ما ظهر منها وما بطن اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وقراءتنا يا العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك وأن لا إله إلا أنت أستغفرك وأدرك إليك